بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عني أنفال قل أنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ۖ أن لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ۖ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ ليحق الحق ولبطل الباطل ولو كره الوجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وَمَن النصر إِلَّا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم معاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وينزل عليكم من ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليعبث على قلوبكم ويثبت به الاقدام اذ يوشع ربك الى الملائكه اني معكم اني معكم الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفوا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقث الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأنا وذاب النار. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لقتال. إلا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه فانقض با بغضب من الله فقد با بغضب من الله ومؤواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لَكُمْ وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا عودا لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان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 ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لَتَوَلَّوْهُم لَوْ هُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يحول بين المرء وقلبه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 يَخَافُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم من يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنْتُمْ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 ذِي الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِن أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ إن الذين كفروا ينفقون أموالا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا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 وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَلَنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُسَّهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمنتم بالله إن كنت والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميراد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ مِثْلَ الَّتِي قِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا إِذْ لَقِيتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ ترجع ف تان فَثْبتُ إذَا لَيتُم فأَتَ فَثبُوت وَذكُر اللهَّه َكثير لكُم تُفِحون وَأَقيع اللهه وَرسونَهُ وَلا تَنزَو فَتَفْشَه وَتذذَ بَرحكُم وَصبِ إ اللهَّهَ مَ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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي دَاخِلٌ لَّكُمْ وَإِنِّي دَاخِلٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقٍ بَرَدَاهُ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ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 يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا الله أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَلِكَ بِأَهْلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ الله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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشزد بهم من خلبهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كِفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ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 حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي الله ومن اتبعك من يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون 1000 الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفث الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن الفين باذن الله والله ما الصابرين ما كان لنبين ان يكون له اسرا حتى يسكن في الارض تريدون عربه الدنيا والله اريد الاخره والله عزيز حكيم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 سَائِي يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ يُرِدْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِن قبل فأمكن منهم والله عليه حكيم ان الذين امنوا هادو وداهوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا والذين آمنوا ونصروا اولئك بعضهم موليا لبعض والذين آمنوا ثِمّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهادِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض